وبيع يا غوري يا بوري ما كما <متحرك> <متحرك> <متحرك> ربعت رضا الهباس وفي ضليناه زعبيه لربعت رضا الهباس وفي ضليناه زعبيه بيعقابي يا ابو يما الديا والشمالية <تصفيق> وبيعي قلبي يا بوري ماس يما الديا والشمالية <تصفيق> ريح النفل تبعد الهجاس لذعب الأسر غاس باهنفال تبعد الهوجاس هذا ذا الاسرار غاربي وبيع بيحيقه غوري يا بوري ما والشمال دينا الشماليه ريحه الخزامى ما عادت ما تس تنعش قلبي بنهاوهيه ريحه الخزامى Mădia, aşemâlia, Al Mignas,